إذا يعطو صوت الإيمان إذاهم من القلب تقدم لكم كن له إن الوالد والوالدة لهما الحق من الزر حتى ولو كفروا في النأس جنة يعني. نعم يقول ربنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم اسمع بعدها وصاحبهما في الدنيا معروفة وأنا أقول لشبابنا الذين دخلوا المساجد واستمعوا من العلماء وتعلموا من كلام ربنا سبحانه وتعلموا من كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أقول لهم إذا كان إذا كان الوالد احتد عليك في غمرة من الغضب أريدك أن تتحمله بل أريدك أن تقبل منه القذن قبل ان تقبل منه اليد لانه والد اعزبني شاب احدة الفضلاء عمره خمسة عشر سنة هذا الشاب كان في اسرة لم يركع فيها اليان بركعة والام لم تركع فيها ركعة ومن عجيب قبر الله ان الهداية تأتي لهذا الشاب عن طريق زميله في المدرسة وهذه الاسمعة كان يقول له قال الله قال رسوله ويحدثهم من القرآن والسنة فانشرح صدر هذا الشاب إلى القرآن والسنة وأحيانا كان يدعوه إلى المسجد فيسمع العلماء فجمل هذا الشاب وجهه بهدي رسول الله وجمل باطنه بمراقبة الله وكان صواما قواما ومن أعجب العجب هذا الوالد ينقلب حربا على ولده كان يضربه ويصبه ويركمه بالحذاء لم صلط الأسرة عليه فكان إذا ضربوه وأهنوه ينسل من بين أيديهم ويتودع ويدخل في محراب الصلاة ويذكي الله جل وعلا هو يطبق هدي رسول الله لأن النبي المصطفى كان إذا حذبه أمر هرع إلى الصلاة كانوا إذا أهنوه وضربوه كان يدخل ويشكو حاله لله جل وعلا ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعدها وسافر هذا الوالد سافر هذا الوالد إلى محاسبة بعيدة وعاد في وقت متأخر من الليل فلما عاد في وقت متأخر من الليل ودخل داره رويدا رويدا فلما دخل الدار وجد الأسرة جميعاً نيام ولم يجب أحد مستيقظا إلا هذا الشاب إلا هذا الشاب الصالح فدخل غرفته رويبا رويبا وجده ساجدا بين يدي بي الله يذكي لله ويدعو لأبيه فتصبرت قدماه وقال له تقوم في دوف الليل يتبتعو لي أنا وأنا الذي أسأت إليك أنا صلتهم جميعا عليك ومع ذلك تقوم في دوف الليل فادع الله ليه فانسلنا الوالد الى الماء فتودع ودخل فوقف بجوار ولده الله ما اجمل هذا المشهد الابن ساجد يبكي ويدع لأبيه والاب ساجد يبكي ويدع لولده وكانت هداية هظيمة لذلكم الوالد دم الأسرة جميعا لذا أقول لشبابنا لا تستعجلوا أقول لشبابنا لا تستعجلوا والله إن الخير قادم إن الخير قادم ولو تشاء الناس جميعا أنا لا أسبح إلا النبي المصطفى الذي قال والنبي نفس محمد بيده لو من الله هذا الدين حتى يسير الراكبه السمعاء إلى حد موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون قدمت لكم هذه المادة من إذاعة صوت الإيمان